وَمَا جعله اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء يهرنكم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدا اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء ذلك بِأَنَّهُمْ شاقوا الله ورسوله وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله شديد العقاب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 ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقلبا ابغض من الله فَقَدْ من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 حسن إن الله سميع عليم ذلك وأن الله مهين كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. وَإِن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أَيُّهَا الذين آل تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إِنَّ شر الدواب عند الله الصوم البكر الذين لا يعقلون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 بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم, فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا إن آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأعلمون أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ويقول الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الْفَضْلِ العظيم وَإِذْ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أَوْ يقتلوك أَوْ يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الاساطير الاولين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 Wanneer ik een laag heb, zie ik een laag, zie ik een laag, zie ik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 لهم ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يعودوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كله لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تولوا فاعلموا أَنَّ الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أَنَّمَا ما غنمتم من شيء فأن لِلَّهِ لله فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله, إن كنتم آمنتم بالله وما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 وَإِنَّ الله لسميع عليم إِذْ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أَرَاكَهُمْ كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الْأَمْرِ ولكن الله سلم إِنَّهُ عليم بذات الصدور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 وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ الله وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 waarin en toekel op Allah. Innuh, en en jij de cabine als rie, wabiel muu mini nawa elfabaina kulubim. Low en fokte mafil abdijamia elfabaina kulubim. Waar ik in al lafabainaum in نبي الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حذر المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم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 Inna Allah ghafur al-Rahim. Ya ayuhan Nabi, kli manfi aidi kum min al-Asraa. Iyalmi Allah fi qulub kum khairi. Yat kum khaira. Yat kum khaira min منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد قالوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم